متعلقا بالعالم في نفسه وعرفنا ان هذا الأدب كغيره من الاداب ليس خاصا بالعلماء وإنما هو عام وشان كل من تعلم من طالب ومن معلم وعالم بل هو مسلم لأن هذه يحتاجها كل مسلم فيه في نفسه ولذلك قال أن يطهر باطنه وظاهره من الاخلاق الرديه ويعمره بالاخلاق الرذيله هذا كما عرفنا شان عام لا يختص به مسلم دون مسلم ولكنه آكد في حق العلماء دون دون غيرهم وذكر جمله من الاخلاق الرذيله كالغل والحسد الى اخر ما ذكره رحمه الله تعالى وسبق شرحه تعليقه عليه ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ويذكر رياض انق نقديا والحمية عصبيه والحمية والعصبيه بالعطف لغير الله تعالى والحميه والعصبيه لغير الله داخله في الحديث الغضب الذي سبق بيانه ولذلك قيده بقوله لغير الله تعالى بمعنى انها قد تكون الحميه الالفه والعصبيه كذلك هو التعصب للشيء قد يكون بحق قد لا يكون بي بحق فمنه محمود ومنه مذموم كالغضب منه محمود ومنه مذموم واذا كان الغضب لله تعالى ولحرماته وكان على الوجه الشرع فهو او محمود وما ذلك فهو مذموم كذلك الأنفة والعصبية والتعصب للحق فهذا محمود وما عداه فهو مذموم قال الله تعالى اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الايه قال غير وحد من المفسرين ذم كفاره بما تظهر به من الحمية الصادره عن الغضب بالباطن ذكر الله عز وجل على وجه على وجه الذم فذم الكفار بما تظهر به من الحمية الصادره عن الغضب بالباطن ومدح المؤمنين بما أنزل الله عليهم من السكينه وطمانينه الناشئ عنها الزامهم كلمة التقوى وانهم هم أهلها واحق بها وقيل الحميه حميه الجاهليه قال الله عز وجل حميه الجاهليه بمعنى أنه اضافها إليهم نسبه الى او اضافها اليهم لكونها حاصلة من من جهه اهل الجاهليه واذا قيل الجاهليه فالمراد به ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العموم وأما على جهة الافعال والاقوال هذا قد ينسب الشخص الى فعل أو الى قول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلي هذه الجاهليه العامه هذه ارتفعت ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هنا حميه الجاهليه لأن الذي فعل من ذلك كان جميعه من أخلاق اهل الكفر من أخلاق اهل الكفر ولم يكن شيء مما ولم يكن شيء منه مما أذن الله لهم به ولا أحد من رسله قال القرطبي في تفسيره الحميه فعيله وهي الأنفة هي الانفه ترفع يقال حميت أو حميت عن كذا حمية بالتشديد ومحميه إذا انفت منه وداخلك عار وأنفة أن تفعله يعني تترفع عن فعله والحمية الأنفة يقال فلان ذو حمية أي ذو انفه وغضب وام العصبية وهي منسوبه الى التعصب ونحوه قالوا أن يدعو الرجل إلى نصرة عصابته والتالب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلمين والتعصب المحاماه والمدافع وتعصبنا معه وله نصرناه إذا الحمية الانفه والعصبية المراد بها في الجملة ما يدل على على النصر قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية السابقة لما كانت حمية الجاهليه توجب من الأقوال والاعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهليه عرفنا أن الخلق الذميم اذا ارتفع عن المسلم تحل بما يضاده وعلاج الحسد بما يضاده وعلاج الغضب بما بما يضاده فلما جعل الله عز وجل في صفه أهل الكفر حمية الجاهليه جعل مقابله لهم اهل لما كانت حمية الجاهليه توجب من الاقوال والاعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهليه وفي السنتهم كلمه التقوى مقابل لما توجبه حمية الجاهليه من كلمة الفجور فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم وكلمة التقوى على السنتهم وحظ اعدائهم حميه الجاهليه في قلوبهم وكلمة الفجور والعدوان على السنتهم فكانت هذه السكينة وهذه الكلمه جندا من جند الله تعالى ايد بها الله رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه ولسنتهم فهذه الحميه والعصبية لغير الله عز وجل خلق دني لا يليق به المسلم فضلا علما ان اتصف به قال الشوكاني رحمه الله تعالى في أدب الطلب ومن الافات المانعه عن الرجوع إلى الحق أن يكون المتكلم بالحق حدث السني إلى من يناظره أو قليل العلم أو الشهرة في الناس والاخر بعكس ذلك فإنه قد تحمله الجاهليه والعصبيه الشيطانية على التمسك بالباطل يعني يائ ويتعصب لما عنده من باطل بناء على ان من يناظره اصغر منه سنا أو نحو ذلك قال قد تحمله الجاهليه والعصبيه الشيطانيه على التمسك بالباطل انفه من الرجوع الى قول من هو اصغر منه سنا أو أقل منه علما أو أخفى شهرة ظن منه أن في ذلك عليه ما يحط منه وينقص ما هو فيه وهذا الظن فاسد فإن الحط والنقص إنما هو في التصميم على الباطل التمسك به بالباطن والعلوم والشرف في الرجوع إلى الحق بيد من كان وعلى أي وجه حصل اذا الحميه والعصبيه التي تكون لغير الله تعالى قد تمنع العالم ونحوه أن يتلبس به الحق بمعنى انه يقف معه مع الحق أنفة أن يتبع غيره انفه ان يتبع غيره ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والرغبه والرهبه لغيره والرغبه والرهبه لغيره اي لغير الله عز وجل والعاصم في الرغبة والرهبه انهما عبادتان الاصل كونهما كونهما لله تعالى قال الله عز وجل يدعوننا رابا ورهبا اي خوفا وطمعا قال ابن قيم رحمه الله تعالى والزهد جامع لمقام الرغبة والرهبه لا يكون زاهدا من لم يرغب فيما يرجو نفعه ويرهب مما يخاف ضرره فينتفي الزهد لانتفاء هذين الوصفين وقال رحمه الله تعالى قال الله عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا والفرق بين الرغبة والرجاء كما سبق نقل كلامه أن الرجاء طمع والرغبه طلب فهي ثمره الرجاء فانه إذا رجى شيئا طلبه يرجوه أولا ثم يطلبه ثانيا والرغبه من الرجاء كالهرب من الخوف فمن رجى شيئا طلبه ورغب فيه ومن خاف شيئا هرب منه والمقصود أن الراجي طالب والخائف هارب فتاره يمده الرجاء والرغبه فيكاد أن يطير شوقا إلى الله تعالى وطورا يقبضه الخوف والرهبه فيكاد أن يذوب من خشيه الله تعالى فهو دائب في طلب مرضات ربه مقبل عليه خائف من عقوباته ملتجئ منه إليه عائذ به منه راغب فيما ما لديهم هذا باعتباري ظاهر اللفظ ولكن لعل المصنف رحمه وتعالى لم يريد هذا المعنى حين أطلق لفظ الرغبة والرهبه لعل مقصوده أن الانسان يرغب ويرغب غير الله عز وجل في ما يكون بايد الناس ويرهب الناس لغير الله تعالى فلعل المقصود هنا أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس لأن المصنف هنا علق الرغبه والرهبه لغير الله تعالى بما يكون من شأن الناس يعني ليس البحث هنا في الاخلاق التي تكون بين العبد وبين ربه وإنما الاخلاق قد تكون بين العبد وبين ربه وقد تكون بين العبد وبين الناس والذي يظهر هنا أنه اراد ماذا اراد ترك الجهاد خوفا من الناس أو طمعا فيما عند الناس أو ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك فلعل المقصود هنا أن ان يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس وهذا الخوف قلنا فيما سبق فيما يتعلق به بمقام التوحيد أنه محرم هذا النوع يعتبر من الخوف المحرم قد يصل به إلى الشرك وهو الذي جاء فيه الحديث عن الشرك الأصغر وهو الذي جاء فيه الحديث إن الله تعالى يقول العبد يوم القيامه ما منعك إذ رأيت المنكر الا تغيره فيقول يا رب خشيت الناس فيقول اياك كنت أحق أن تخشى راهو احمد قال ابو كثير رحمه الله تعالى في تعالى اتخشون لهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين يقول تعالى لا تخشوهم مخشوني لا تخشوهم واخشوني فانا أهل أن يخشى فانا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي فبيد الأمر وما شئت كان وما لم اشا لم يكن اذا الرهبه والرهبه يتعلقان بي بغير الله عز وجل طمعا فيما ايد الناس أو فرارا مما يلحق الانسان من من ضرر قال رحمه الله تعالى والغيبه والنميمه والبهتان والكذب والفحش في في القول هذه خمس خصال كلها ذميمه وكلها محرمه الغيبه والنميمة والبهتان والكذب والفحش في في القول فحش في القول هذا اعم من من الجميع يعني يدخل فيه اللعن والسب و والشتم والغيبه والنميمه والكذب والبهتان اما الغيبه قال في مختار الصحاح واغتابه اغتيابا وقع فيهم وتابه وقع فيه تكلم فيه والاسم الغيبه بالكسر وهي ان يتكلم خلف إنسان خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه هكذا جاء النص به ان يتكلم في انسان لكنه من خلفي من ورائه لا امامه وهذا الانسان مسور يعني لم يظهر شيء مما يدل على اتهامه أو على إساءة الظن به لانه إذا أظهر الانسان قدينه تودي بسوء الظن فيه حينئذ لا يلام من أساء الظن فيه كما مر واما إذا كان مسوراً لم يحدث شيئاً حينئذ إذا تكلم فيه أو أساء الظن به يعتبر من المحرمات قال وهي ان يتكلم خلف إنسان مسور اما اذا تكلم امامه هذا لا يسمى غيبه لكن لا يخرج عن كونه محرما لانه يكون من أذية المسلم وهي ان يتكلم خلف إنسان مسور بما يغمه لو سمعهم فإن كان صدقا سمي غيبه وإن كان كذبا سمي بهتانا الفرق بين البهتان والغيبه في الصدق والكذب وكلاهما بما يتعلق بكلامي خلفهم قال في المصباح واغتابه اغتيابا اذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حق وليس الغيبه فان كان باطلا فهو الغيبة في مهتن تسمى المهتان وفي تاج العروس الغيبه الاغتياب يقال اغتاب الرجل صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه وهو أن يتكلم خلف إنسان مسور بسوء أو بما يغمه وإن كان فيه فإن كان صدقا فهو غيبه وان كان كذبا فهو البهت والبهتان كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وليسم الغيبه ولا يكون ذلك إلا من ورائه يعني تختص الغيبه لأن من غاب يغيب هذا الاصله فاذا كان من ورائه سميت غيبه في التنزيل قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا نهي انه يقتضي التحريم فهي من المحرمات بل هي من الكبائر فالغيبه تتكلم خلف إنسان بما يكره لو سمعه وكان صادقا وحكم الكناية والإشارة مع النيه كذلك يعني قد يكون الكلام صريحا وقد لا يكون الكلام صريحا وانما يكون فيه ماذا فيه كنايه أو فيه اشاره هذه الكنايات هذه الاشارات إن كان ثمنيه فهي غيبه والا لا تسمى غيبه واما المواجهة بما ذكر فهو حرام لانه داخل في السب والشتم واما النميمه فيقال نم الحديث اي قدته وبابه رد وينم بالكسر لغة فيه اصله نم ينم من ضم فعل يفعل ليفعل. نم فعل يفعل اما نم ينم بالكسر هذه لغه فيه وانكرها البعض والاسم النميمه والرجل نم ونمام اي وهو نقل الحديث من قوم الى قوم على جهه الافساد والشر نقل الحديث من قوم الى قوم من شخص إلى شخص على جهه ماذا على جهة الافساد والشر فان لم يكن على جهه الافساد والشر لا يكون نميمه لا يكون نميمة واما البهتان فيقال بهته يبهته بفتحتين فبهت بالبناء للمفعول وبهتها بهتا من باب نفع قدفها بالباطل وافترى عليها الكذب والاسم البهتان اسمه بهتان يتكلم فيه بما ليس فيه فإن كان صادقا قلنا وكان من ورائه فهو فهو غيبة. فإن كان كذبا وافتراءا فهو فهو البهتان والبهته مثل البهتان وبهته ايضا قال عليه ما لم يفعله وام الكذب فقال في المصباح كذب يكذب كذبا ويروز التخفيف بكسر الكاف وسكون الذال بكسر الكاف وسكون الذال كذبا فالكذب هو الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء فيه العمد والخطأ سواء فيه العمد والخطا يعني اذا اخبر بشيء بخلاف الواقع يسمى كذبا تعمد أو او لم يتعمد فلا يشترط في صدقه ماذا في صدق الوصف العمد انما ذلك يتعلق بالاثم الاثم لا بد من العمد اما اذا لم يتعمد فهو يسمى كاذبا كما يسمى ذاك قاتلا وهو مخطئ حينئذ يسمى قاتلا وهو مخطئ قد لا ياثم دفع عن الاثم معوج بكفاره وهنا كذلك الكذب يسمى كاذبا مع كوني ليس ليس عمدا وانما العمد يتعلق به الاثم قال فالكذب هو الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء فيه العمد والخطا ولا واسطه بين الصدق والكذب وهذا هو الصواب كان ذهب بعض اهل البيان الى ثم واسطه بينهما والصواب ماذا صاب ان الصدقه تطابق الواقع واذا لم يطابق الواقع فهو فاول كده اما ان يكون مطابقا أو لا مطابق الواقع يعني ما المراد به يكون مطابقا للخارج لأن النسبة التي تكون بين المبتدا والخبر او الفعل الفاعل هذه محلها الذهن زيد قائم زيد قائم قيام زيد هذا في الذهن وجوده هو. وجود ذهني. هذا الذي يتصور من اللفظ في الخارج في الواقع هل هو قائم بالفعل اولا إن كان واقعا بالفعل تطابقا اذا الذي بالذهن قيام زيد الثبوت وفي الواقع فاذا به ماذا قائم حينئذ صار ماذا صار صدقا تطابق الواقع فطابق الذي بالذهن الذي بالواقع طيب لو يطابق الذي بالذهن ثبوت قيام زيد وفي الواقع فاذا به جالس سما كذبا سما كذبا لو وسط بينهما البت وهذا مر معنا في بياني والاثم يتبع العمد واكذب نفسه وكذبها بمعنى اعترف بانه بانه كذب في قوله السابق واكذبت زيدا بالالف وجدته كاذبا كذبت تكريبا نسبت الى الكاذب ما يقول وبدعت نسبت إلى الى الفسق والى الكذب والى الكفر نحو ذلك او قلت له كذبت قال كسائي وتقول العرب اكذبته بالالف اذا اخبرت بان الذي حدث كذب ورجل كاذب كذب اذا كذب له أصل في المعاني اللغوية وهذه رجعنا للمعاني اللغويه لماذا الغيبه والنميمه وكذلك البهتان وكذلك ماذا الكذب والفحش في القول لانه لم يرد في الشرع تفسير لها فنرجع إلى ماذا إلى المعنى اللغوي فانت طابق ان جاء قد يقول قائل جاء ذكرك اخاك بما يكره قلنا هذا موافق للمعنى اللغوي ليس بينهما تخالف البت ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق المعنى اللغوي دون معنى دون معنى شرعي زائد عليه فإن فان جاء حكم شرعي يدل على تحريم الغيبه حُمِلت على العموم فان جاء استثناء استثنينا كذلك الكاذب والعصر في التحريم فان جاء استثناء استثنينا باعتبار الشرع فالحكم من حيث الإثم وعدمه مرده إلى الشرع وتفسير الحقائق مرده إلى اللغة العربية هنا في هذا المقام لاننا عرفنا القاعده المطرده أن اللفظ اذا كان له معنى شرعي رجعنا إلى الى الشرع فان لم يكن له معنى شرعي نظرنا هل تعلق به العرف ام لا فان تعلق به العرف كان عرف النبي صلى الله عليه وسلم هو هو الحاكم فان لم يكن رجعنا الى المعنى اللغوي وهنا نرجع الى المعنى اللغوي ننظر في البهتان وننظر في النميمه وننظر في الكذب المراد به بلسان العرب ونفسر به اما ياثم او لا ياثم هذا مرد الى الدليل الشرعي ليس الا لسان العرب بل الحكم لله عز وجل واما الفحش في القول فيقال فحش الشيء فحشا مثل قبحا قبحا وزنا ومعنى وفي لغه من باب قتل وهو فاحش وكل شيء جاوز الحد فهو فاحش كل شيء جاوز الحد فهو فهو فاح معنى أن الطغيان كل ما تجاوز حده اذا الطغيان يصدق عليه انه فحش وهو فاحش ما تجاوز الحد سميناه طغyana او طاوت كذلك ما تجاوز حد هنا في القول في الحق يسمى ماذا يسمى فحشا كلاهما بمعنى واحد ولذلك قد تختلف العبارات ويكون المؤدا واحدة يكون المؤدا واحد ومن هنا قلنا أن الترادف موجود في لسان العرب على على الصحيح وكل شيء جاوز الحد فهو فاحش ومنه غبن فاحش إذا جاوزت الزيادة ما يعتاد مثله وافحش الرجل أتى بالفحش وهو القول السيء هكذا بلسان العرب هكذا في في لسان العرب, في لسان العرب. اقصد العرب لا اقصد الكتاب لسان العرب يدل على أن الفحش بالقول مراد به السيء من القول فيدخل فيه ماذا اللعن والشتم والسب نحو ذلك فهو أعم من الغيبه وعم من النميمه وعم من الكذب نحو ذلك من الفاظ الوارده في الشرع قال ابن مفلح رحمه الله تعالى ويحرم البهت والغيبه يقال البهت والبهت ويحرم البهت والغيبه والنميمة وكلام ذي الوجهين هذه من المحرمات غيبه محرمه النميمه محرمه الكذب محرم كلام ذي الوجهين هو المنافق هو هو المنافق ياتي الى هؤلاء تاره فيحكي لهم او يظهر لهم ما يخالف الآخرين إذا ظهر اليهم حينئذ يكون فيه نوع نفاق فاذا كان كذلك فصار محرما عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون يخمشون في وجهن يخمشون يخمشون والخموش هو الخدوش يعني خدشه يقال خمشت المراه وجهها بظفرها خمشا جرحت ظاهر البشرة باي شيء كان بيدها او بغيره ثم أطلق الخمش على الاثر وجمع على خموش مثل فلس وفلوس هكذا قال في في المصباح اذا يخمشون يخمشون يخمشون, يخمشون هذا من بابي ضرب يضرب يخمش يضرب يخمش من بابي نصر ينصره يدوز في الوجهان قالوا يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت يا جبريل من هؤلاء اولا هذا عذاب أولا عذاب يدل على ان السبب الذي اوقعهم في ذلك محرم بل كبيرة من الكبائر كبيرة من من الكبائر فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم وهذا المراد به المعنى الغيمه يعني يغتابون الناس راى ابو داود اذا قوله لما عرج بي مراته بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم صدورهم هذه عقوبه والعقوبه إنما تكون على فعل محرم إذا توعد الشارع الفعل أو القولة بعقوبه في الدنيا أو في الاخره دل على أنه محرم هذا الذي اراده ابن مفلح رحمه الله وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ارى الرباء للاستطاله في عرض المسلم بغير حق روى أحمد ابو داود قال ابن عبد البر وقال عدي بن حاتم الغيبه مرعى للان مرعى للمحل الذي يرعى فيه ترع في الغنم مرعى للان الغيبه يرتعون فاكهه المجالس قال وقال ابو عاصم النبيل لا يذكروا في الناس ما يكرهونه الا سفله لادين لهم يعني من سفلة الناس وروى ابو داود عن أبي هريره مرفوعا إن من أكبر الكبائر سطات المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسب قال ابن مفلح حديث حسن حديث حسن ثم ذكر أن, أن في الغيبه مذهبين منه من را انها من الكبائر ومنهم را انها من من الصغائر اتفقوا واجمعوا على أنها محرمه على انها من من المحرمات وحكي خلاف في كونها كبيره ام لا والصواب انه لا خلاف في كونها كبيره وانما الخلاف جاء من اتباع المذاهب ولذلك قال هو نقيل لا خلاف أن الغيبه من الكبائر حكوا بكونه طيل الوجود خلاف عند المتاخرين ثم قال مما يدل على ذلك انه يحكي خلافا وفي الفصول والمستوعب ان الغيبه والنميمه من الصغائر ودل ذلك على انه قد راعه قد راع الخلاف هذا الخلاف الذي لا ينبغي أن يحكى لا ينبغي أن يحكى الخلاف إنما هو الخلاف الواقع بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذه الغيبه موجوده في النصوص ولا يغتب بعضكم بعضا هذه الاحاديث المذكوره كذلك موجوده في في زمن الصحابه فاذا لم ينقل قول بأنها من الصغائر وقد جاء عنهم انها من الكبائر فتم اجماع تم اجماع فالحق انها من الكبائر ولذلك نقل القرطبي في تفسيره الاجماع على انها من الكبائر ولم يرى الخلاف لا عند الشافعية ولا عند بعض الحنابل المتاخرين وهذا هو الصواب صواب حكايه الخلاف والاجماع هو ما ذكرناه سابقا أن الميزان هو ميزان الصحابه فما اتفقوا عليه فهو اجماع وان اختلف فيه بعدهم من, من اختلف لا يلتفت اليه الخلاف يكون خلافا حادثا واذا اختلفوا في مساله ما فلو حصل اتفاق بعدهم لا يؤثر فيه لا يسمى اجماعا لا يسمى اجماعا فالعبره والميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين فالحق أن الغيبه وكذلك النميمه من الكبائر ونقل القرطبي بتفصيل الاجماع على انها من الكبائر لأن حد الكبير صادق عليها قال الكرماني الغيبه نوع هذا اراده الحافظ في الفتح قال الكرماني الغيبه نوع من النميمه نوع من النميمة لانه لو سمع المنقول عنه ما نقل عنه لغمهم صحيح ام لا نقل حديث لو سمعه المنقول عنه لغم إذا اذا في حد في حد الغيبه قال الحافل قلت الغيبه قد توجد في بعض الصور النميمة بمعنى انهما قد يجتمعان وقد يفترقان قد يجتمعان وقد يفترقان يغتابه دون نقل دون نقل للحديث هذا غيبه دون دون نميمه قد ينقل على جهه الافساد اجتمع الغيبه والنميمه قد ينقل دون ماذا دون ان يتعرض لشخص ذاته وهذا يسمى نميمة ولا يكون غيبه قال قال الحافظ وانا قلت الغيبه قد تولد في بعض الصور النميمة وهو أن يذكره في غيبته بما فيه مما يسوئه قاصدا بذلك الإفساد بذلك الافساد اذا قد ينقل حديثا بنية الإفساد هذا يسمى ماذا يسمى نميمة وهو كذلك غيبه يعني لا ينفك لا تنفك الغيبه لا تنفك النميمه عن غيبته واما الغيبة قد تنفك عن عن النميمه يغتابه دون نقل صحيح حينئذ تكون علاقه ماذا العموم والخصوص المطلق العموم الخصوص المطلق فكل نمام مغتاب وليس العكس وليس وليس العكس قال رحمه الله تعالى وقد رواه البداوده والترمذي وصححه بقول عائشه عن صبيه انها قصيرة عز الله تعالى قالت كلمه واحده عن صفيه قال قصيره وقال ان صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته عدد على التحريم قال عن همام قال كان رجل يرفع إلى عثمان حديث حذيفه يرفع الى عثمان حديث حذيفه فقال حذيفه سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات قتات فعال قت شيء يقوده إذا نمهم لا يدخل الجنة قتات يعني نمام وهو أحمد واو التلمذي قول لا يدخل الجنه يدل على ماذا على التحريم يدل على أنه من الكبائر على أنه من الكبائر يعني الاصل لا يدخل الجنه بمعنى أنه كفر لكن لو استحل ذلك كفرا والا يبقى على ظاهره عندنا نكون فيه الزجر يعني لا لا نوله كما عليه كثير من من السلف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه راه احمد والبخاري ومسلم قال ولهما وتجدون شر الناس وله ابي داود والترمذي إن من شر الناس يعني تارة قال شر الناس وتارة قال من شر من شر الناس والعصر من شر الناس فيقدر في الثاني من قال وهذا لانه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه على اسرار الطائفتين يعني اجتمع فيه عظائم الذي ياتي بهاؤلاء بوجه هذا بوجه هذا عنده نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه على اسرار الطائفتين قال لانه ياتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها وهي مداهنه محرمه اجتمع فيه المداهنه كما كما سبق وعناب الشعثاء قال قيل لابن عمر ان ندخل على أميرنا ندخل على اميرنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره قلنا غيره قال كن نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق يعني تدخل على شخص ليس خاص بالامير عام تدخل على زيد من الناس على صديقك فاذا به تهش وتبش وليس ثم مطلب شرعي وإذا خرجت من عنده حينئذ طعنت فيه قل هذا يسمى ماذا يسمى, يسمى نفاق يسمى نفاقا فيه معنى النفاق ما هو النفاق ان تبطن شيئا لا تظهره أو تظهر شيئا لا تبطنه إذا معنى النفاق يكون موجوده إذا اعطيت وجها لزيد في حضرته ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تكلمت فيه قل هذا يعتبر ماذا يعتبر من الامور المحرمه ونوع من من النفاق بخلاف ما إذا كان اعطائك وجه اعطائك وجها له من باب دفع شره من باب دفع الشر هذا ليش يعني كف الاذى هذا ليش قال فيه انت تذمه ولا تعتقد صلاحه لكن لو لم تهوش وتبش عينيذ نقع شيء كبير واذا كان كذلك يكون بقدره ولا يكون مفتوحا قال هنا كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق رواه النسائي و ماجه وعن عمر مرفوعا مثل المنافق كشات العائرة كشات العائرة قال هنا أي طالبه للفحل المترددة من عار ذهب وبعده كشات العائرة بين الغنمين يعني طائفتين قطيعين فان الغنم اسم جنس قال الواحد واول الجمع تعير الى هذه مرة وإلى هذه مرة تعير أي تنفلد وتشرد يعني تفر وتشرد قال هنا تعير إلى هذه مرة والى هذه مرة ليضربها فحلها فلا ثبت لها على حالة واحده كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا اله الا هو لا ود هذا شان المنافق يعطي هؤلاء وجها وهؤلاء وجها اخره احمد ومسلم والنسائي والزاهدي لا تدري ايهما تتبع وعن ابي هريره مرفوعا ايه المنافق ثلاث زاد مسلم وان صام وصلى وزعم أنه مسلم اذا حدث كذب اذا هذا من ايات المنافق دل علينا التحريم على أن الكذب محرم لانه من صفات اهل النفاق وكل ما اضيف إلى المنافقين من صفات او فهو, فهو محرم شرعا هذا من الضوابط هنا وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر رواه البخاري ومسلم ولهما ايضا ولاحمد وغيره والثالثه واذا اؤمن خان وعلى عبد الله بن عمرو مرفوعا 40 من كنا فيه كان منافقا ومن كانت فيه خاصله منهن كان فيه خاصله من النفاق حتى يدعها اذا اؤمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر رواه البخاري ومسلم ولهما ايضا لاحمد وغيره وإذا وعد اخلفوا بدلوا واذا اؤمن خان قالت الترمذي وغير معناه عند أهل العلم نفاق العمل يعني هذه العرب ليس المراد به النفاق المخرج من المله لكنها وسيلة وسيله إلى الأكبر كما أن الشرك الأصغر وسيلة إلى الأكبر يعني يفضي إليه كذلك النفاق الأصغر وسيلة قد يفضي الى الأكبر كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الاربعين قال معناه عند اهل العلم نفاق العمل وانما كان النفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق التكذيب وليس المراد انه خاص فلا يوجد بعده لا وانما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بقال ايه المنافق ثلاث ولم يكن ثم الا تكذيب حينئذ قد يقع من بعض العرابه او من بعض الصحابه الذين ليس منافقين النفاق تكذيب واعتقاد شيء من هذه الامور الاربعه حنيذ يحمل على كونه نفاق عمل وليس المراد به نفاق التكذيب لكن المراد هنا قول الترمذي أن النفاق نفاق التكذيب كان على احد النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد به التخصيص وإنما كان ذاك في زمل النبي صلى الله عليه وسلم وكلام حنيذ محمول في هذه الخصال الاربعه على نفاق العمل وقال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبه والنميمه في غير النصيحه الواجبه يعني ثم استثناء غيبه ذكرك خاك بما يكره وقد يكون مبتدعا حين انت تتكلم فيه اذا باب النصيحه لابد من الاستثناء اذا ليس كل ذكر لما يكره صار ماذا صار غيبه صار غيبه فاذا كان ثم نصيحه واجبه حينئذ هي مستثناه كما سياتي وكذلك النميمه ينم شيئا الى اخر قد يكون في مصلحه الاسلام والمسلمين ونحو ذلك فيكون مستثنى ولذلك قال اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمه في غير النصيحة الواجبه وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة اي فقال رجل من الأنصار والله ما اراد محمد بهذا وجه الله يعني الطعن هذا قديم النبي الذي يريد الآن أن يسلم من الطعن من الناس هذا اراد شيئا ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا له الذي يريد أن يدعو ويعلم وينكر المنكر ويامر بالمعروف ما لا يريد احد يتحدث فيه هذا طلب محال طلب محال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما ما من فيئنا غنيمة ثم يقال في هذا الكلام رجل من انصار وادرك النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده علي صراطه السلام من باب أولى هو ف الانسان يقرا هذه فيسر كثيرا يعني يجعل ماذا ها شيئا يتؤيد به ما سلب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قالوا خوارج تكفير الى اخره كل ذلك تجعل وراء ذلك ولا تلتفت اليه بالتا وانما تسير على على الحق هذا الاصل فيه يا عبد الله قال قال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله قال ابن مسعود فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته إذا نقل الحديث اولى نقل الحديث لكن ابن مسعود لم يريد به ماذا الافساد وانما اراد كشف حقيقة هذا الرجل فعنيذ النقل الحديث ولم يكن ماذا على نيه الافساد قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فتمعع وجهه وقال رحمة الله على موسى لقد اذي بأكثر من هذا فصبر ابدى لماذا من الصبر سبك لا تسبه لعنك لا تلعن فسقك لا تفسقه بدعك كفرك لا يلزم من ذلك أن تعامله بي بالمثل وانما تعامله بالانصاف والعدل والحق وفي البخاري فاتيته وهو في ملئ فساررته وفي مسلم قال قلت لا جرم لا أرفع اليه حديثا بعدها يعني لما راى النبي صلى الله عليه وجهه ما اراد ان يضيق عليه بنفسي قال لا ارفع اليه حديثا بعدها اذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود صحيح ام لا والاقرار يدل على الجواز اذا نقل الحديث إذا كان لمصلحة ولم يكن لغرض الافساد هذا لا باس به بل هو جائز وقد يكون واجبا قد يكون قد يكون واجبا قال ترجم عليه البخاري لهذا الحديث حديث من أخبر صاحبه بما يقال فيه عمم يعني هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو لي امر وهو نبي ورسول قد يقول قائل بان هذا الوصف خاص لكنه فهم منه رضي الله رحمه الله تعالى البخاري فهما من هذا الحديث العموم يعني نم إلى صاحبه إذا ليس خاصا به بالنبي صلى الله عليه وسلم ولمسلم من هذا المعنى أيضا وعنده ما وعند غيره في اوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد من اصحابي شيئا فاني احب أن أخرج اليهم وانا سليم الصدر يعني أراد ان يبين الأدب الادب والاكمل الا ينقل أحد اذا احد شيئا ولو جاز له ذلك والجواز لا يدل على انه مستحسن مطلقا وانما يتفاوت قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا قال وروى الخلال عن مالك انه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور اعور او العرج لا يريد بذلك الشينه يعني تنقيصه الا اراده أن يعرف يعني التعريف كما يقال اعرج ولا اعمش وحذلك فيما كان من من السلف قال لا أدري هذا غيبه <تصفيق> لا أدري يعني لا ادري حديثا يستثني هذا النوع فهو غيبه على على الاصل لكن الجماهير اهل العلم استقر على الاجماع على انه ماذا إذا كان من باب الجرح والتعديل فيما يتعلق بالروات هذا الاشكال فيه نوع جائز وما ذلك الاصل فيه الكف والمنع الا اذا ترتبت عليه مصلحه ترتبت عليه مصلحه قال هنا وقال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه قال نعم قال وان قال ما ليس فيه فهذا بهت أو بهت وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عن السلف وبه جاء الحديث رواه احمد ومسلم وابو داود من حديث ابي هريره وذكر ابو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الاثرمي يعني عن الاثرمي السابق عن الآثرم السابق وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به فقال أحمد الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا فسهل في مثل هذا إذا كان قد اشتهر هذا كما ذكرت اذا ترتبت عليه مصلحه فالاشكال فيه في جوازه ومع ذلك فالاصر والمنع قال في شرح خطبه مسلم قال العلماء من اصحابي الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه للحاجة كما يجوز الجرح للحاجه كذا قال ويمتاز الجرح بالوجوب فانه من النصيحه الواجبه بالاجماع وفي ذلك الاحاديث وفي ذلك يعني الغيبه قد تكون جائزة قد تكون منها ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل وهذا محل اجماع لا خلاف فيه بين بين اهل العلم قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين اعلم أن الغيبه تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول اليه الا بها الا الا بها يعني هذه العله جعلها عامة فاجاز الكذب إذا كان لا يمكن ان يصل الى مصلحه الا الا به واجاز النميمه باعتبار ذلك وكل محرم لأن هذه المراد بها ماذا انها محرمات لغيرها ليست لذاتها ومعلوم ان ثم فرقا بين المحرم لذاته ومحرم لغيره المحرم لذاته لا تبيح الا الضروره والمحرم لغيره تبيحه الحاجة وهو اسهل من محرم لذاته قال هنا الغيبه تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها هات هذا الضابط هذا الضابط حينئذ جعلها في ستة أمور وقد تكون أكثر من ذلك لكن الذي اشتهر أنها ستة امور لكن العله هي ماذا؟ أنه غرض صحيح شرعي لا يمكن أن نتوصل إليه إلا الا بالغيبه الا بالنميمه الا بالكذب فيكون حينئذ على اصل واحد قال الأول التظلم تظلم فيجوز للمظلوم ان يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايه أو قدرة على انصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا هذا ذكرك اخاك بما بما يكره هو يكره أن تصفه بالظلم فإذا كنت عند قاض وكنت ظلمني فلان ها الحين هذا جائز هذا باب التظلم الثاني الاستعانه على تغيير المنكر الاستعانه على تغيير المنكر ورد العاص إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على ازاله المنكر فلان يعملك يعني تخبر غيرك انت ما تستطيع فتستعين باخر فتقوله فلان فعل وفعل اخره لكن بشرط أن تعلم انه سيزين اما هكذا قل هذا لا يجوز ذغيب سمى ماذا سمى غيمه مجرد الكلام فلان فعل وفعل قل هذا غيمه إلا في حالة واحدة وهي اذا علمت انه سيسعى الى زوال المنكر او ان عنده قدره على زواله اما أنك تتكلم وتتكلف وتقول لا, لا استطيع قل هذا لا يجوز شرعا من من الغيب هذا الباب الان فتح على مصراعيه كل يتكلم فاذا قال غيب قال الا اردت ان تنصحه قل لا. قال فلان يعمل كذا فازره عنه نحو ذلك ويكون مقصوده توصل إلى إزالة المنكر بهذا النيه فان لم يقصد ذلك كان حراما غيبا من كبائر انتبه له النساء فلا تقول منكرا عند أحد يتعلق بزيد من الناس وتتكلم فيه الا اذا علمت انه سينكر عليه ويغلب على ظنك ذلك اما مجرد التفكك هذا لا يجوز البت بل تكون ماذا تكون مغتابا وإذا كنت مغتابا تكون فاسقا ولذلك من العجيب ان طالب العلم يطلب علما ثم هو من الفسقه كيف يجتمع صحيح ام لا نقول لا مانع قل فلان فاسق فلان كافر مبتدع داخلي اذا اذا نزلت الحكم الشرعي على غيرك اذا تنزله على نفسك فكونك تغتاب الناس تغتاب المسلمين وتتكلم بحجه ماذا بحجه الاصلاح وحجه التغيير ثم بعد ذلك لن يكون التغيير انت تعلم اصلا من نفسك قبل أن تتكلم ماذا أنه لن يغير ولن يفعل شيئا وان من باب ذكر او التفكر أو من باب راحه النفس قل هذا لا يجيز لك أن تتحدث ولذلك كما ذكرنا بالامس كما قال ابن الجوزي هذه الخلطه سبب لكل شر سبب لكل شني فما فتح الباب على الإنسان من غيبه أو نميمة أو اساءه ظن أو مداهنه باسم المداره إلى آخره إلا بسبب ماذا الخلطه ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن الخلطة ان شاء الله ياتي بحثها بتوسع تكلم عن الخلطة قال الصواب التفصيل صواب التفصيل لأن من الناس من يختلط بالناس عموما كشان الموجود وثانيا من منع منع حتى ماذا حتى الصلاه معهم الجمع والجماعات والحج الى اخره لا يصلي معهم ولا يحج الى خيرين. حجه ماذا العزله حجه العزله قال الوسط ماذا أنك تجتنب الناس إلا في صلاة الجماعه والجمعه والعلم والتعلم نحو ذلك فقط يعني هذه الطاعات وما عداها فترك الناس وراء ذلك ولا تلتفت الى من من اراد السلامه فهذا طريقه وإذا لم لم يكن كذلك فلن يسلام لا تتعب نفسك طهاره القلب ومفاسد القلب ونحو ذلك لن تكون إلا بمجانبة الناس لا سيما فيه في هذا الزمان وأما النصح هذا بعض الناس يظن أن هذا سد لباب الدعوه لا ليس سد باب الدعوه ياتي الخطيب يخطب ثم يدخل بيته وش المانع يدرس ثم يدخل بيته يحضر درس ثم يرجع إلى بيته وش المانع الامانع وتنصح فلان وتنصح فلان الى غير من باب ابلاغ الحج فقط ومع ذلك يبقى العاصم سد الباب لانه بالواقع امر لا يمكن النزع فيه أحد أي انسان معه رائحه العقل يقول ماذا ما جلست الا وقعت لان ماذا يفعل هذا غريب قال هنا اذا قال ويكون مقصود التوصل الى ازاله المنكر فان لم يقصد ذلك كان حراما الثالث الاستفتاء الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك وما طريق في الخلاصه من يعني يسمي أباه أو امه او اخاه بانه ظلمه هذا لا باس به وان كان الاولى انه يستطيع أن يستخلص الفتوى دون ذكر كذلك بدأ من أقول أبي ظلمني يقول ابن ظلمه أبوه حينئذ نستطاع ومع ذلك فهو جائز كما قال النووي وغيره واذا كان كذلك فهو فيه سعه قال الرحمن تعالى وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الاحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من امره كذا يعني كني ولا تسمي فانه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكر في حديث هند ان شاء الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحته هذا اهم شيء اهم شيء اهم من الاول فتوى والى اخره هذا أمر سهل أما تحذير المسلمين من باب كف شر أهل الشر هذا من آكد الواجبات من اوجب الواجبات أن يصد ان يصد اهل الباطن باسماءه متعينين ويكف شرهم بذكرهم باسماءه الكريم باسماءهم قال تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الروات والشهود وذلك جائز باجماع المسلمين يعني الطعن في ماذا في الروات من أجل ماذا هذا متكلم فيه بالغفله هذا يكذب إلى اخره يقول هذا مرده إلى النصيحه وحفظي الدين فاذا كان كذلك حينئذ نقول هذا واجب وهذا محل اجماع قال بل واجب للحاجه ومنها المشاوره في مصاهرة انسان أو مشاركته أو ايداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته ويجب على المشاور ان لا يخفي حاله بل يذكر بل يذكر المسائل التي فيه بنية نصيحه يعني اذا شاور زيد عمرا ما رايك سيزوجهم سيدخل معه في تجاره الى اخره واذا يعلم من حاله شر بين له ذلك ولا يعد من الغيبه ولا من النميمة قال ومنها اذا را متفقه ان يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعلي نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحه هذا مبتدع هذا ضال هذا منحرف لا إشكال فيه هذا واجب لابد من ذكره لابد من, من ذكره بشرط أن يقصد النصيحه ليس من باب التشفي ولا من باب الاسقاط ليظهر هو وإن باب النصيحه للمسلمي قالوا هذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد وكذلك يطعن في, في الناس من اجل أن, أن يصعد هو ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحه فليتفطن لذلك اذا دموا اهل بدع ودموا اهل الانحراف من أجل الحذر ومن اجل نصيحه المسلمين هذا من اوجب الواجبات قال ومنها أن يكون له ولايه لا يقوم بها على وجهها اما بان لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامه ليزيلهم ولا يامر عينا شخصا ما مديرا لكذا الى غيره لا يصلح بين ذلك هذا لا اشكال فيه قال ويولي من يصلح واو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى ولا يغتر به وان يسعى في أن يحثه على الاستقامه أو يستبدل به الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه او بدعته فالمجاهر بشرب الخمر ومصادره الناس وأخذ المكسي وجبايه الاموال ظلما وتولي الأمور الباطنه هذا جزء ذكره يعني من أظهر المنكر أظهرنا له النصيحه هذا اصل وهي عامه بعضهم يرى أن هذا في تفصيلا ان كان ولي أمر لا ان كان الرعيه نعم قل لا تفصيل هذا لو لو وجد لو لو اعلن ولي امر حاكما مهما منكرا جاهز ان تتكلم فيه تتكلم في المنكر لا في ذات الشخص قل هذا لا باس به لماذا لأن القاعده كل من أظهر منكرا اظهرنا له الانكار اظهرنا له الانكار اما ما يتعلق بشخصه فهذا يكون عندهم لا من ورائه كما بينا ذلك فيما فيما سبق لكن هل إذا أظهر ولي الأمر منكرا حينئذ قل لا لابد أن يكون اصرارا مناصحه بينك وبينه على جهه الخصوص قل هذا تقييد للنصوص الشرعيه وليس فيه ماذا ما يدل على, على ذلك إلا إذا ترتب عليه مفسده عظيمه وعلمنا ذلك من حال هذا الحاكم حينئذ لا اشكال فيه أما الاصل لا قال الخامس ان يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادره الناس واخذ المكس وجبايات الاموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز, فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغير من العيوب واضح يعني عنده هذا يشتهي على بعض الناس أظهر الشرب الخمر هذا أظهره وتعلم من حاله من طريق اخر انه يزني لكنه يستر نفسه فإذا جئت تنكر تنكر على ماذا على ما اظهره وعما ما ستر به نفسه لا تذكروا صحيح لأن التفصيل العدل والانصاف والشرع هكذا فاذا كان كذلك فما اظهره تظهره وما اسره واخفاه عينيد تكون النصيحه على جهتي الاصرار قال الا ان يكون لجوازه سبب اخر مما ذكر السادس التعريف فاذا كان الانسان معروفا بلقب من كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفه بذلك ويحرم اطلاقه على جهة التنقيص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان اولى كان اولى يعني ما يتعلق بالرجال واضح لابد من ذكره الأعمش باقن لكن غير من الناس إذا أمكن تعريفه به بغير ما اشتهر كالأعرج والأصم كان عونه وإلا فلا بأس به قال في هذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليهم ودلائلها من الاحاديث الصحيحة مشهورا وهذا لا يدل على الحصر والقصر فيها إذا علمت العله وهي أنه غرض شرعي صحيح لا يمكن التوصل اليه إلا بالغيبه أو بالنميمة أو بالكذب حين اذا جاءت هذه لعموم العله قال ابن مفلح وتحرم البدع المحرمه افشاء السر زاد في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش و البذاء يعني اعم مما مما سبق وروى ابو داوود والترمذي وقال غريب الاسناد ثقات عن أبي العالية عن ابن عباس ان رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعن الريح فانها ماموره وانه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنه اليه اذا اللعن من قول الفاحش لانه قال ماذا قال والفحش في القول فحش في القول منه اللعن منه اللعن وعن ابن مسعود مرفوعا ليس المؤمن بالطعان ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذين هذه الأوصاف ليست من اخلاق المسلم لو يسب ويشتم ويلعن قال هذا لا يجوز شرعا اما اللعن هذا فيه تفصيل كان لا ان كان مستحقا له من كافر أو فاسق ولم يكن على جهه الديمومه لانه قال لعان دل ذلك على أن اصل اللعن الذي الذي نفي هنا ماذا كثرة اللعن كثرة اللعن والاصل فيه ماذا اصل فيه الكف اصل فيه الكف لكن اليئث مولاه مساله اخرى قال هنا ليس المؤمن بيطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذئ والبذاءه بمعنى الفحش رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب واسناده جيد وعلي بن مسعود مرفوع سباب المسلم فسوق سباب او دخل في قول الفاحش وقتاله كفر متفق عليه عن ابي هريره مرفوع على للمسبان ما قال فعل البادئ منهما الا يعتدي المظلوم والحديث في مسلم مستبان الذي سب احدهما الآخر حين من الذي بدأ هو الذي يكون ماذا يكون ظالما راه مسلم التلميذ وصحاح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لا تكون فاحشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش لا يحب الفحشه قال اي لا يرضى ذل فحشي وهو من تكون هيئته ولباسه وقوله فاحشا فالفحش أعم من من القول قال مصنف هنا قيده بماذا قال الفحش في القول وقد يكون الفحش في ماذا في الفعل في الهيئه هيئته دائما على على وجه ليس حسنا سماه ماذا سماه فحشا قال هنا الفحش اي لا يرضى ذل فحشي وهو من تكون هيئته ولباسه وقوله فاحشا ولا التفحش أي ولا يرضى الرجل ذل الفحش أي المتكلف الفحش والفاعل له قصدا وقوله يا عائشه عليك بالرفق وإياك, واياك والفحش والفحشه والعنف وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور أو الميل عن الاستقامه وقيل الانبعاث في المعاصي وإن الفجور يهدي إلى النار يعني وسيله ومؤداه إلى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا كذابا راه البخاري موقوفا ورواه مسلم مرفوعا وله في لفظ آخر عليكم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدقه حتى يكتب عند الله صديقا وياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب راهه الترمذي وقال حسن صحيح قال النووي فيه حث على التحدث الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه يعني بدون سبب شرعي فانه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به بذلك كذاب كذاب لانه ماذا تساهل فيه وحينئذ كثر منه واذا كثر وحينئذ الشيء تصب تصب به ولذلك لا يحسن بطالب العلم أن ان يكثر من التورية تورية هذه باب هي فيها مندوحة عن كذب لكن عامة لا يفهمون فاذا كان كذلك وحينئذ قد يكثر من التورية والعام. والعام لا يميز بين التورية والكذب يظن أن التورية كذبا وحينئذ إذا أكثر من ذلك للقيب بكونه كاذبا فيكون فيه محذور شرعي قال هنا فانه اذا تساهل فيه كثر منه فعرف به وكتبه الله لمبالغته صديقا ان اعتاده أو كذابا إن اعتاده يعني هناك صديق والكذاب هنا فيه شيء من من المبالغه بمعنى أن المبالغه هنا في الاحاد ليس في كون شيء لم يوجد ولذلك نقول صفات البارجه العلى لا باس ان يعبر عنها الناظر او القائل أو المتكلم بأنها صيغة مبالغة فعال لما يريد فعال وهذا مبالغة ليس المراد به انه فخم في الامر كما هو شان في زيد وعمر دم قال فلان علاما يعني بالغنا فيه لم يكن كذلك قل لا هي تطلق بهذا المعنى وتطلق بمعنى آخر وهو كثرة الاحاديث كثره الاحاديث كثيره لا منتهى لها يسمى ماذا يسمى مبالغه فعال كثير الافعال لا منتهى لها حينئذ لا باس أن يطلق عليه هذا هذا اللفظ قال المصنف رحمه الله تعالى احتقار الناس ولو كانوا دونهم احتقار الناس يعني من الاخلاق الرديه ان يحتقر العالم أو المتعلم بل المسلم غيره من المسلمين ولو كانوا دونه أي اي اذلالهم مراد بالاحتقار هنا اذلالهم نحو ذلك قال النووي في الأذكار باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم احتقار المسلمين هذا محرم يعتبر من من المحرمات كذلك السخرية من المسلمين والاستهزاء بهم يعتبر من من المحرمات قال الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم لهم عذاب اليم وقال تعالى يا ايها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون لا يسخر هذا نهي وانه يقتضي التحريم لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقا وقال تعالى ويل لكل همزه لمزه وعمل الحديث الصحيحه في هذا الباء فاكثر من ان تحصر واجماع الامه منعقد على تحريم ذلك والله اعلم كذا قال النووي رحمه الله تعالى ثم قال روين في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغض بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره هذا شاهد ولا يحقره لا يخذله الخذل ترك العانه والنصر ومعناه إذا السعانه به في دفع ظالم ونحوه لزمه اعانته إذا امكنه ولم يكن له عذر شرعي هذا المراد به بالخذلان لا يخذله بمعنى أنه إذا طلب منه النصره نصره إذا أمكنه ذلك ولم يكن ثم عذر شرعي ولا يحقره قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثه مرات بحزم امرئ من الشر أن يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه قال قلت ما اعظم نفع هذا الحديث واكثر فوائده لمن تدبره هكذا قال النووي رحمه الله ثم قال وروينا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والكبر هو السبب الذي يفضي لاحتقار الناس تكبر في نفسه اريد ان احتقر الناس فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوب حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس سبق معنا ماذا معنى بطر الحق أي دفعه وابطاله غمط غمص في وجهاني ومعناهما واحد كما كما مر وهو الاحتقار يعني غمط الناس اي احتقارهم اذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بماذا بشيئين بطر الحق اي رده وابطاله والثاني غمط الناس يعني احتقارهم اذا هذا يعتبر من من الكبر فالذي يحتقر الناس فهو متكبر قال السفرين المستهزئ بغيره يرى فضل نفسه بعين الرضا عنها مستهزئ بغيره لان الاحتقار اذا احتقر الناس سيسخر بهم ويستهزئ بهم قال السفاني المستهزئ بغيره يرى فضل نفسه بعين الرضا عنها يعني يرى انه أفضل من غيره إذا رضي عن نفسه لم يرى أنه أفضل من غيره إلا إذا رضي عن نفسه ولذلك الهلاك كل الهلاك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن يرضى العبد عن نفسه وعن فعاله واقواله اذا رضي هلك لانه سيطمئن ولن يحاسب نفسه وإذا كان كذلك فسيكون عنده من العيوب الداخل والظاهره الباطنه والظاهره ولا ينتبه لذلك وسياتي بحث ان شاء الله تعالى في محله قال ويرى نقص غيره بعين الاحتقار اذ لو لم يحتقر غيره لما سخر منه كل ما يتعلق بالناس من سخريه واستخفاف واستهزاء ونحو ذلك سببه ماذا الكبر رؤية النفس أنه أفضل من غيره واذا كان كذلك ترتبت عليه هذه المحاذير قال ابن رجب رحيم المتعالي بشرح النووي المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال متكبر ينظر لنفسه بعين الكمال والى غيره بعين النقص فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لان يقوم بحقوقهم ولا ان يقبل من أحد منهم الحق إذا اورده عليهم وقال في قول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر اخاه المسلم قال يعني يكفيه من الشر احتقار اخيه المسلم يعني يكفي الشر الذي يكون عند المسلم أن يحتقرها يعني كانه بلغ الغايه في ماذا في الشر هذا عظيم فانه انما يحقر اخاه المسلم لتكبره عليه عرفنا فيما مر الكبر وما يتعلق به قال والكبر من أعظم خصال الشر وأخرج الامام مالك ومسلم وابو داود عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم فهو اهلكهم يجوز في الوجه اهلكهم يعني هو الذي اهلكهم هو المخذ اهلكهم يعني هو اول واحد نزل عليه الهلاك قال قال اسحاق سمعت بالنصب والرفع أهلكهم أهلكهم ولا ادري ايهما قال يعني نصب الكاف بنصب الكاف من أهلكهم ورفعها وفسر الامام مالك إذا قال ذلك معجبا بنفسه مذريا بغيره فهو اشد هلاكا منهم لانه لا يدري سرائر الله في في خلقه ولذلك الإنسان مع الناس وإن كان كما قال ابن قيم قد ينقتهم في ذات الله عز وجل ما اطلع عليهم من أمور نحو ذلك لا يظن أنه أحسن منهم وإنما قد يكون عنده من الامور التي هي في ظاهرها من العبادات والطاعات لكن القبول هذا خفي عنهم إنما يتقبل الله من المتقين هل انت تقين عيننا نحتاج الى الى اثبات ثم قال المصنف رحمه الله بعد ان سرد لنا جملة من الاخلاق الرديه قال فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثه والاخلاق الرذيله عبر في ما سبق الرديه هنا عبر به الرذيله والرذيل هو الردي من كل شيء بمعناه والخسيس كذلك فانها اي هذه الاخلاق باب كل شر بل هي الشر كله هي شره كله ذكر ابن عبد البر وغيره عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه كان يقول اصول الشر ثلاثه اصول الشر ثلاثه الحرص والحسد والكبر كم ثلاثه حرص والحسد والكبر كل واحد من هذه الثلاثه مفتاح يعني مفتاح لغيره من الاخلاق الرديه لانه تتداخل الحرص والحسد والكبر قال فالكبر منع ابليس من السجود لادم فكفر وبالحرص أخرج آدم من الجنة والحسد حمل ابن آدم على قتل اخيه اصول الشر ثلاثه وقال ابن القيم رحمه الله في كلام من فصل النفيس في مدارج السالكين يحصل لك الأخلاق الفاسده والاخلاق الحميده قال رحمه الله تعالى وحسن الخلق يقوم على اربعه أركان لا يتصور قيام ساقه الا عليه هذه ابن القيم رحمه الله وغيره كانوا يدرسون هذا كعلم ليس مثلنا الآن كانه موعظه او كانها خطبه جمعه كانوا يدرسون كما تذاكر النحو وتذاكر البلاغة وتذاكر الفقه وتحفظ الى اخره كانوا يتعلمون هذه العلوم على هذا الوجه وهذا الفارق بيننا وبين نحن عندنا الكماليات مواعظ حينئذ يقول هذا يسمى موعظه اذا لا داعي الى ان يذاكر أن يحفظ الى اخره فيقول رحمه الله تعالى حسن الخلق يقوم على أربعة اركان لا يتصور قيام ساقه الا عليه الصبر والعفه والشجاعة والعدل الصبر والعفة والشجاعة والعدل هذه اربع مفاتيح يعني جميع الأخلاق في, في نظر الإمام ابن القيم صاحب الشان في هذا الباب يرى ان الاخلاق هذه تقوم على هذه الأربعة الأركان وهي ماذا الصبر والعفة والشجاعه والعقل قال رحمه الله فالصبر يحمله على الاحتمال على احتمال اذيه الناس وكذم الغير وكف الاذى والحلم والاناه والرفق وعدم الطيش والعجله وغيرها مما يتعلق بالناس مما يتعلق بهم فكل أذية تاتيك من جهه الناس أو من اهلك أو نحو ذلك فالصبر هو المفتاح قال والعفة العفه هي عن عن الحرام والتعفف الصبر والنزهه من الشيء العفه تحمله على اجتناب الرذائل عفيف يعني يكف عما ذل المحرمات اذا الزنا والربا وسائر المحرمات يكف عنها تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياة وهو رأس كل خير عن الحياة وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبه والنميمه اصل والشجاعه تحمله على عزة النفس وايثار معالي الأخلاق والشم وعلى البذل والندى الذي هو شجاعه النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم فانه بقوه نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة الذي يصنع غيرهم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يعني ليست الشجاعه الشجاعه البدنية القوه هي اصل المراده للمسلم سيجاهد كيف <تصفيق> لابد من القوه البدنية لكن أشد من ذلك ماذا القوه النفسية الذي يملك نفسه عند الغضب اشد من ذاك الذي يبطش بذاك قوي البدن ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وهو حقيقة الشجاعه وهي ملكه يقتدر بها العبد على قهر خصمه والعدل هو الرابع يحمله على اعتدال اخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الافراط والتفريط العدل والانصاف ان لا إفراط ولا ولا تفريق. الذي يحملك على الوسطيه بين الافراط والتفريط مطلقا في كل شيء هو العدل والإنصاف فيحمل على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة وعلى خلق الشجاعه الذي هو توسط بين الجبن والتهور وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس ومنشا جميع الاخلاق الفاضله من هذه الأربعة هذه الاربعاء سالكم معنا غدا او يوم الاثنين القادم ان <تصفيق> شاء جميع الاخلاق السافله وبنائها على اربعه اركان يعني تقابل الاخلاق الحسنه الجهل والظلم والشهوه والغضب الجهل سبب كل شر ولو قلنا انه سبب واحد الجهل كذلك لكفى الجهل والظلم والشهوه والغضب فالجهل يريه الحسن في صوره القبيح والقبيح في صوره الحسن يعني يزين له ماذا القبيح فيجعله في صوره الحسن والعكس بالعكس والكمال نقصا والنقص كمالا والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب ويجهل في موضع الأنات ويبخل في موضع البذل ويبذل في موضع البخل ويحجم في موضع الاقدام ويقدم في موضع الاحجام ويلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين ويتواضع في موضع العزه ويتكبر في موضع التواضع رحمه الله تعالى والشهوه تحمل على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمه والجشع والذل والدناءات كلها والغضب يحمله على الكبري والحقد والحسد والعدوان والسب اذا مبنى الاخلاق الحسنه على أربعة اركان ومبنى الأخلاق السيئه رذيل الرديه على اربعه اركان ثم قال ويتركب من بين ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق اخلاق مذمومه يعني اخلاق بسيطة واخلاق مركبة اخلاق بسيطة وأخلاقهم مركبه أخلاق بسيطه بفردها يسمى ذميمه وبعضها يدخل بعضها تحت بعض فيتصل بثنين وملاك هذه الاربعه اصلان افراط النفس في الضعف وافراطها في القوه افراطها في الضعف يعني تكون ضعيفه ويكون فيه افراط وافراطها في القوه يعني تكون قوية عنيد يزداد هذاك يخرج عن عن الاصل باعتبار ضعفه وذاك الاخر يخرج عن عن الاصل باعتبار قوته فالضعف يزداد ضعفا فحينئذ نقع في الاخلاق الرذيله وذاك كذلك بالعكس في القوه قال فيتولد من افراطها في الضعف ضعفة يتولد ماذا المهانه والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفسافه الأمور والاخلاق يعني ما يتعلق بالضعف فتكون نفس حينئذ هينه عليهم قال ويتولد من إفراطها في القوة الظلم وقويه فظلم هذا الاصل الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر اولاد غية كثيرون اولاد غيه اولاد الزنا فان النفس قد تجمع قوة وضعفا النفس قد يكون فيها باعتبار قوه و ضعف ولذلك قد يكون ضعيفا مع زيد قويا معه صحيح هكذا قال فيكون صاحبه اجبر الناس اذا قدر او قدر واذلهم اذا قهر يكون اجبر الناس اذا كانت بيد السلطه واذا زالت عنه صار ماذا اذلهم ظالما عنوفا جبارا فاذا قهر صار اذل من امراه جبانا عن القوي جريئا على الضعيف هكذا ولذلك انظر ما ما ما فعل بي بالقذافي هو كان قويا وبعد ذلك اللهم الساعه قال رحم الله فالاخلاق الذميمه وتلك الايام فالاخلاق الذميمه يولد بعضها بعضا صحيح الاخلاق الذميمه يولد بعضها بعضا كما أن الاخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا هذا كلام من نفيس من الامام مقيمن رحمه الله ما احسن لطالب علم ان يعتني بعد ان يعتني بكلام الله تعالى وتفسيره يعتني بكلام الامام رحمه الله تعالى وقد بليا بعض اصحاب النفوس الخبيثه من فقهاء بكثير من هذه الصفات هو يتحدث عن, عن آداب العالم في نفسه آداب العالم في نفسه فان كان متصفا باخلاق حسنة ممتنبا للاخلاق السيئه حينئذ له الكمال فإن كان متلبسا الأخلاق السيئه ولو كان عالما قلنا هذا لا يفيده قلنا فيما سبق لابد ان تحفظ أن العلم ليس المراد به علم المسائل يحفظ متون ويسردها يحفظ الصحيحين يحفظ القران كل ذلك لا يكفي لابد من ماذا؟ لابد من العمل بالعلم لن يكون العلم علما نافعا الا اذا عمل به فاذا لم يعمل به وكان عالما فاذا به نصاب حينئذ لا مكان له لا وزن له كذلك فاسق نعتبر ما اعتبر من الفسقه اذا كون عالما فعل ما فعل كل لا يكفي لا يكفي الثناء عليه لا بد من ماذا أن يرتنب هذه الأخلاق الردينه ولذلك انظروا نبا جماعه عبر عن فقهاء الزمان بانه ماذا نفوس خبيثه لو قلت الان في هذا الزمن هذا نفسه خبيثه قامت الدنيا عليك صحيح ام لا لان الناس عندهم لن خلل كبير جدا في الحكم او التمييز بين هذا عالم أو ليس بعالما كل من تصدر فهو فهو عالم كل من لبس اللبس فهو عالم كل من جلس وافتى فهو عالم لا يتعرض له بكلمه لا من قليل ولا من كذا لا من قريب ولا من بعيد لماذا لانه صار من علماء واذا صار عالما حينئذ صار من النفوس الذكيه الطاهره التي هي اشبه بالملائكه حينئذ اذا تكلمت فيه هذا لحسد في نفسك انت ما تكلمت الا من اجل ان تحسده لانه لانه, لأنه هذا كله من من الزغل الذي انتشر عند عند الناس وإلا العصر فيه أن كل من اخطا يرد عليه هذا دين الله عز وجل فاذا كان كذلك فقد يقع العالم ولو كان عالما هذا اذا كانوا علماء وكيف اذا كان ما يسمون بدعاة الان يبحثون عن الدنيا ويحثون عن عن الشهرة ونحو ذلك كل يطل براسه من أجل أن ان ياخذ منصبا فيتكلم بما يريده السلطان اللقيم اعتبر ماذا اعتبر من الفسق من خبث النفوس قال هنا وقد بوليا بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان يعني زمان هو رحمه وتعالى. هذا في كل زمان ليس خاصا به بزمان علماء السوء في كل زمان وعلماء السنه وعلماء الحق في كل زمان طائفه المنصوره باقيه كذلك هذا حديث نبوي هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقابل الطائفة المنصوره علماء السوء اينذا يقول هذا موجود في كل زمان قال رحمه الله وقد بوليا يعني بتليا بعض أصحاب النفوس الخبيثه وصفهم بكونها خبيثا انتبه من فقهاء الزمان من فقهاء الزمان يعني الزمان هو بكثير من هذه الصفات يعني السابقة كثير من هذه الصفات السابقه هذا السبب ما هو السبب هو عدم إدراك العلم الحقيقي ما المراد ولذلك الطالب في اول امره لو نحى هذه المسائل عن أن يدركها أو يتعلمها أو يقرا فيها هلك صحيح السبب هو أن يبتعد منذ أن يبدأ الطالب عن هذه المسائل ويظن انها من المواعظ او من الاداب او من الكماليات وقراءه فيها قد تفضي به للتصوف وقد تفضي به لامور غير محموده حينئذ يكون تاركا لها فلا يقرا لا في إخلاص ولا في رياء ولا في محبه حينئذ كيف يتعلم هذه المسائل فيبقى دائما يحفظ المتون الفقهيه والحديثية ويقرا في التفسير ومراده من التفسير كذلك ليس العمل والفهم الى مراد الله عز وجل انما اراد ماذا أن ان يعرف وجه اعراب هذه الايه البيان ما فيها من صرف ما فيها من بلاغ الى هذا حسن لكن ليس هو القصد الاصلي قصد الاصلي أن تعرف معنى الايه من أجل أن تعمل وما عاد ذلك فهو من المكملات من المكملات حينئذ قال هذا هو السبب الذي قد يضب الانسان إلى كونه يكون من العلماء ثم يوصى بكونه من النفوس الخبيثه لأن طهاره الباطن قلنا هي اول ما يضعه طالب العلم في يده ويستمسك به ولا يؤخر لا يقول بأن التقوى ثمره العلم لا التقوى معك ابتداءا وأثناء ونهايته كمال التقوى تكون بنهايه العلم أما أصل العلم لابد ان يكون ماذا متقيا واذا كان كذلك هذا ينبغي أن يعتني الطالب عنايه فائقه لأنك ترى انت بعينيك وتسمع باذنيك الاعضاء مما ينسب إلى العلم كيف النجات كيف النجات لن يكون ناجيا إلا بتوفيق الله عز وجل بان يفتح عليه باب الاعمال القلبية اعمال القلوب اصل للايمان أصل للتقوى اصل للبر أصل للصلاح طهاره الباطن ينبني عليها طهاره الظاهر فإذا كانت القاعدة عندك فاسدة لم تكن مبنية على اصل صحيح عينيذ ما يتفرع عنه سيكون ماذا يكون فاسدة فالفساد والخلل والنقص بالظاهر في, في الأقوال وفي الافعال تبع للفساد الذي يكون في الباطن وهذا الباطن وصلاحه لن يتم لك إلا بماذا إلا بقراءه هذه العلوم النافعه ما يتعلق ب بالسلوك لذلك ينبغي أن يعتني به طالب العلم قال رحمه الله تعالى وقد بلغ بعض اصحاب النفوس الخبيثه من فقاء الزمان بكثير من هذه الصفات الا من عصم الله تعالى ولا الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس يا ماذا قد يفضي العلم إليها العلم قد يرى ماذا عنده علم فيعجب بنفسه ويقدم نفسه على الناس قد يرى غيره ماذا تقدم عليه في العلم فيحسده فيتكلم فيه ويطعن فيه من أجل ماذا هو يزعم انه من باب الصلاح او او حمايه الشريعه او النصح للناس لكنه في قراره نفسه من أجل ماذا من أجل الحسن وكذلك ما يتعلق به باحتقار الناس قال ادويه هذه البلية مسوفا في كتب الرقائق ادويا جمع دواء اذا هذا داء وهذا دواء اذا كل داء له ماذا ما أنزل الله من دائن الا أنزل له شفاء عليم ومن علمه, من علمه وجاهله منجى وهذه كلها من قبيل المعلوم هذا كله من قبيل المعل يعني جاء الكتاب ببيانها طهاره القلب كفل الله عز وجل أو تكفل الله عز وجل ببيان كل ما يحتاجه العباد مما يتعلق بصلاح قلوبهم ومما يتعلق بمصالح ابدانه قالوا أدوية هذه البليه مسوفا يعني مجموعه على وجه الوفاء والكمال في كتب الرقائق في كتبي الرقائق قال فمن اراد تطهير نفسه منها من هذه الاخلاق الرديه فعليه بتلك الكتب يعني فعليه على سفع الامر بتلك الكتب وهي كثيره ومن انفعها كتاب الرعاية للمحاسب رحمه الله تعالى ونحن نقول من انفعها بل هو انفعها كتاب الله تعالى من أراد اصلاح قلبه فيبدا اولا به بالقران الكريم إن كان طالب علم متمكن أو كان مبتدئا يحدد له المفصل على جهه الخصوص مثلا ويقرأ في تفسيره صباح مساء يقرأ مرة او مرتين وثلاثا واربعه لان هذا الجزء هو الذي هو الذي يقراه في صلاته وهو الذي يسمعه في صلاته في الغالب حينئذ نقول اذا عقل وعقل معنى هذه الايات والسور هي دليل الاثر في صلاته واذا أدى صلاته على وجه صحيح انيد الصلاه تنهى عن عن الفحشاء والمنكر كان اصل عندهم اذا القرآن هو الأساس ثم بعد ذلك لا أن ان يقرا فيه في كتب الرقائق وأما كتاب المحاسب فليس على الجدة يعني ليس متبعا فيه السنه وانما المتبع للسنة تجده في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وكذلك لا كلام ابن القيم كلام ابن رجب حول هؤلاء الثلاث على جهه الخصوص ممن سلمت عقائدهم وكانوا على جادة العقيده السلفيه الصحيحة هو الذي يعتني بهم طالب العلم وبعدهم فلا فلا يقرا لا في الاحياء الغزالي ولا في غيره لانه قد دق عنده اشكالات العالم المتمكن قد اقرا في كتب هؤلاء لكن طالب العلم المعتدل لما يقرا في كتب القيم وفي كتب شخص سلام لتيميو وكذلك ابن رجب ويعتني ولا باس أن يخصص له كتابا كالداء والدواء أو مدارج السالكين فيقرأ فيه كثيرا بمعنى انه يذاكر منه ويجاهد نفسه أن يعمل إلى اخره قال هنا ومن انفعى كتاب الرعايه لي للمحاسبي رحمه الله تعالى هذا الكتاب اول مظاهر كما مر كلام القيم رحمه الله تعالى قال اغلقت المسالك لسبب انه يتعرض لماذا إنما يتعرض لي ماذا يتعرض للخواطر وقد غلف في هذا الجانب قد دعا مقيم عنده شيء يسير فيه في هذا الجانب لكنه ما عنده من حسنات تغمر هذا الشيء ثم قال من ادويه الحسد ادويه ان شرع في ذكر بعض الأدوية على جهتي الامثله ياتي بحثه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين